ما تسبق من أمة الأجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تكراه كلما جاء أمة الرسولها كذبوه كلما جاء أمة الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعْدَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِّثْلِنَا وَقَوْمُهُمْ مَا لَنَا عَابِدُونَ فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتبون واجعل ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين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 والذين لهم بربهم لا يشركون